يا ما حالة اللي تنبلهلي مملية تقعد خوار من صاغ تعباني ورد بشنفر ولا حتى لقمتية من فوق جمرة تحماس سياني على الكيف لا حرج ولا نيه يطرب لا همثل راعا كيف حمداني تتراك على النار وتبقى نارها حيه نار انت وقاد بالارطاد وندخاني يا ما حالك لتم بالهليمن ليا تكد فراس لا من صار بشانفار ولا حتى لقمتية من فوق جمرال غضا تحمس مسياني وليا يا طيب النية من المزلزل لها بدلال رسلاني قرب من الجامر يا متعب لها شوية وليابكت مرتين تقول كفاني وقلط من الت امر برحية يبريه واخلاص خبري وان انه روثاني يا ما حل دلت بالهليمان تقعد فوى الراسل من صغي تعباني ورد باش انفر ولا حتى لقمتية من فوقي جمرى الغضى تحمس مسياني وليا حبوبه وحلاها هلا الشاميه قرب فانا جيلها مصنعي يا باني قال يا لو ما مرحبا الفن ومثنيه في مجلس ما يجي هل شو هداني والمعذره كان في ها قصوره وخطيه شي لي ولا ترى العمر الثاني تمت العمليات الصوتية في استوديو المعتصم الرقمي